ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا ناكسوا رؤوسهم عند ربهم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 أنسينكم وذوق عذاب الخلد، وذوق عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بأياتنا الذين إذا ذكروا بها خرُو سجدو وسبحوا بحمد ربهم. ارْكَعُوا سُجَّدًا وَسَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المؤواة فلهم جنات المؤواة بما كانوا يعملون وَأَمَّنَ اللَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون